الله لو زرت بيت الله يا آتقتي أو مسجد الشعب جد اطرافه مذال والقه في رحاب الرفع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمان نور الارشاد مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون لازمنا مع الفجر الجديد مع انطلاقة الدعوة الإسلامية الكبرى مع رسالة محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قرشي ولقريش سورة في كتاب الله عز وجل لقبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام سورة تذكرهم نعمة الله وتدعوهم الى التوحيد وتدعوهم الى تصديق ابنهم البار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام بهذه الدعوة انما قام بتشريف وتكليف من الله لم يريد صلى الله عليه وسلم ان يسترد ملكا مضاعا حتى في حديث هراق المعابي سفيان قال هل كان من ابائه من ملك قال لا لم يكن من ابائه ملك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب مذهب امرأ القيس يقول ولكنني اسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر امثالي لم يأتي صلى الله عليه وسلم بمشروع عربي قومي او ملك هاشمي او يريد ان يسترد ملكا مضاعا كان لأحد اجداده واباي لا الرسول الله عليه وسلم اتى برسالة من عند الله عز وجل للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للبيض للسود للحمر لكل اجناسي وطوائف الارضي وللإنس والجن جميعا للثقلين أتى ليقول قول لا إله إلا الله أتى بتوحيد الله أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى فأتت سورة هنا في في العهد الجديد العهد المكي تذكر قريش يا أيتها القبيلة كان ينبغي عليكم أن تتبعوا هذا الشرف العظيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون كان ينبغي عليكم ويجب عليكم أن تكونوا أول الناس إسلاما بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو منكم قرشي والذي تعرفون حسبه هو ابن سادتكم وتعرفون نسبه وتعرفون صدقه وأمانته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف لاجتماع قريش من أجل اجتماع قريش جعل الله رحلة الشتاء والصيف وهذا تذكير بقريش قبيلة الرسول عليه السلام يقول يا قريش الله من أجل اجتماعكم وتعالفكم وتلافكم سحل الله لكم رحلتين في التجارة تبقون في أماكنكم وتذهبون للتجارة في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن إذا كان هناك برودة ذهبتم من الساحل الغربي من تهامة عبرون في دفع إلى اليمن فتأخذون هناك من الخيرات وتبيعون وتشترون وأنتم مستقرون في البيت العتيق مستقرون في مكة وإذا كان الصيف ذهبتم إلى الشام فأخذتم من خيرات الشام أفلا تذكرون الله ويقول سبحانه وتعالى أولا من أمكن لهم حرما آمنا يجبى إليها كل شيء فاسكمل لدنا وقال سبحانه وتعالى وقالهم إن اتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا أولا من أمكن لهم حرما آمنا يجبى إليها مرات كل شيء انظر إلى الشبهة المزعومة والكذبة التي يحملونها يقول نحن لو اتبعناك يا محمد ترى نخاف نحارب القبائل ونتخطف من أرضنا ونصبح معرض, يعني معرض للحوادث ولهجوم القبائل المجاورة تركنا في سلامة لا تدخلنا في إشكالات ولا في حروب مع من يجاورنا من الناس حن إذا اتبعناك سوف يهجم علينا ونتخطف أولاً نمكن لهم حرماً آمناً يجبع إليها مرة كل شيء يقول أصلاً قبل ما بعثت أنت دافعنا عنهم ورددنا عنهم كيد الغزاة وحطناهم بسياج من الأمن قبل ما تبعث فكيف وقد بعثت بالتوحيد والإيمان إلا سوف يزداد الأمن والرفعة والمجد والدفاع عنهم لكنهم رفضوا هذا الدين إلا من رحم ربك رفضوا في الجملة أن يتبعوا هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام فالله ذكرهم بنعمة سبحانه وتعالى عليهم فقال إذا فيهم رحلة الشتاء والصيف يرتحلون ولو كان هناك فقر مذكع كان انتقلوا تماما لكنهم بقوا في أوطانهم والبقاء في الوطن وغمان الرزق أو مسألة الغذاء والأمن نعم جليلة لا يدركها إلا من فقدها يعني لا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها حتى يقول شوقي في الوطن وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي ولو أن هذا البيت في نظر يعني معنى شوقي يقول أنني لو كنت في جنات النعيم لتذكرت وطني وعدت إليه في الدنيا ومن أحسن الأبيات في الوطن حتى يقول شوقي في, في نفس القصيدة أحرام لما نوفي من مصر أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي وطني لو شغلت بالخلد عنه ناجعتني إليه في الخلد نفسي من أحسن الأبيات في هذا المجال مدام دخلنا في أسألة الوطن لأن ذكر الله عن الوطن ومكة وقريش يقول أبو العلاء المعري ويا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال وإن أستطع آتيك في الحشر زائرا وهيهات لي يوم القيامة أشغالك ويقول فيابرق ليس الكرخ داري لأن الزار هو, هو من المعرة من الشام من سوريا زار العراق في الكرخ مكت ليالي يقوله ما هو وطني الكرخ أنا سوف أدري إلى المعرة التي في سوريا فيقول في فيها يقول فيابرق فيا ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي فهل فيك من ماء المعرة قطرة تبل بها ضمآن ليس بسالي وابن الرومي من أحسن من قال في هذا البال في باب باب الوطن حب الوطن من الإيمان خاصة الوطن إذا كان هناك أمن غذائي وأمن علمي وأمن من الحروب والفتن وكان يعني هذا الوطن تستطيع أن تمارس في شعارك التعبدية وتستطيع أن تعيش حياة كريمة حتى يقول ابن الرومي ولي وطن أليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة كوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هناك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبى منها فحنوا لذلك فهنا يقول سبحانه وتعالى فليابدوا رب هذا البيت ماذا من الله حقق لهم الوطن حقق لهم الغذاء كما قال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأمن قال فليابدوا رب هذا البيت لا يعبد البيت بالرب البيت ولا يعبد ما في البيت من حجارة وأصنام بل رب البيت الله سبحانه وتعالى هو رب البيت وهذا البيت يعني نصبه سبحانه وتعالى يكون قبله يصلى إليه ويطاف به ويحج إليه ولا يعبد هو نفس البيت ولا الحجر الأسود ولا المقام ولا أي شعير من الشعير ولا أي آية من الآيات في البيت إنما يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وحده وهذا الذي بعث به سيد الخرق عليه الصلاة والسلام وذكر الله قريس بهذا البيت أنه شرف لهم حتى أنهم إنه اكتسبوا قيمة حتى إذا ذهبوا للتجارة في الشام في اليمن في العراق حياهم الناس وقالوا هذا أهل البيت هذا سدنة البيت هذا حجاب البيت هذا خد خدام البيت مرحبا بكم يا أهل بيت الله فكان العرب يكرمونهم لأنهم هم يعني خدام البيت فالله سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أكرمه سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى صد عنهم الغزام كإبرهة الأشرم دافع الله عنهم وقتل جيش إبرهة ورد الفيلة وأصحابه فهنا يقول كان ينبغى عليكم أن تسبقوا العرب وأن يكون شرف الريادة وأن تستجيبوا لأمر الله من أول الناس لكن أمر الله يأتي بلال من رباح الحبشة من الحبشة فيسلم وسلمان الفارسي من فارسة وصهيب الروم من الروم ويتأخر هؤلاء الملع لأنهم أحبوا الدنيا وعبدوا الدنيا والجاه والمنصب والمال ورفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله فظل الله ذكرهم بهذا نعم قال فليعبدوا رب هذا البيت فإن مبعث الرسول عليه وسلم مقصوده أن يعبد الله وحده العبودية له سبحانه وتعالى والعبودية هي أشرف مقامات العبد وإذا حققها العبد نال خير الدنيا والآخرة فحرص أن تكون عبدا صادقا لله جعلنا الله إياكم عبادا مخلصين صادقين له جل في علاه قال الذي أطعمهم من جوع فالذي حقق لهم او الذي وفر لهم الطعام هو الله سبحانه وتعالى ونعمة الغذاء نعمة من أعظم النعم لا يدرك يعني هذا فضلها إلا من فقدها وقع في مجاعة أو في نقصا في الغذاء ولذلك صلى الله عليه وسلم في الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت وقوت يومي فكأنما حيثت له الدنيا بحذافرها فجاء صلى الله عليه وسلم من أسباب الحياة السعيدة والاستقرار النفسي منها الغذاء والأمن والعافية حتى يقول لحدهم ابن فارس ماء وخفز وظل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمة رب إن قلت أني مقل ويقول أبو العتاهية رغيف خبز بارد تأكله رغيف خبز يابس تأكله في زابية وقوز ماء بارد تلبس تشربه من ساقية ومصحف تدرسه مستندا لسارية خير من السكنة بظلات القصور العالية من بعد ذا هذا كله تصلى بنار حامية فيقول الله لهم الله الذي أطعمكم من الجور وآمنكم من الخوف لماذا ما تعبدون الله ما الذي أطعمكم ما الذي أمن خوفكم من الذي دافع عنكم ما الذي رد عنكم الغزاه الذين أرادوا هدم البيت إنه الله وحده فتذكرهم بالنعم مقصوده أن يقررهم سبحانه وتعالى فخاطرهم بقريش يعني اثارات الحمية لهم الرسول صلى الله عليه يعني هذا الفخر أن يصبح منكم نبيا ويخرج منكم نبي ورسول معصوم عليه الصلاه والسلام فاسبقوا العرض ويعني و... و... وقدروا هذا المقام ثانيا ان عندكم البيت وانتم خدام البيت وانتم اقرب الناس من البيت اذا فكروا في الصف الأولى اسلاما وايمانا وإذعانا وانقيادا لأمر الله سبحانه تعالى واستماعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا ان الله سهل لكم رحلتين رحلة الصيف والشتاء وجعلها تدر عليكم الأرزاق ويذهب غلمانكم وأنتم باقون حتى أن كفار قريش كانوا يقولون خلاف سائر قبائل العرب قبائل العرب في الراعي ومنهم في الزراعة منهم من يسافر في التجارة في البحر والبر أما كفار قريش في الغالب كانوا يعني سامدين مقيمين في أرضهم قد توفر لهم الغذاء والآمن فتجدهم في المجالس ولذلك يغلب عليهم السمر لأن الغني دائما تجد عنده وقت يعني بحبوحة في الوقت لأنه مخدوم مخدوم بالعمال ومخدوم بالغلمان ومخدوم بالتجارة التي تنمى إليه ومخدوم بالخدمات الاجتماعية فتجد عنده فراغ حتى يقول سبحانه سالة عنهم عن كفار قريش يقول سامرا تهجرون يقول تسمروا في الحرم عندكم فراغ بالوقت الوقت لأنه أمن لهم الغذاء عندهم رحلات الشتاء والسيف التجار الأرزاق تأتي من كل مكان حتى يقول شاعر فديم من قريش لما زال بعض الأسر من قريش قال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفة أنيس ولم يسمر بمكة سامر ف... ويمتغير الحال فكانوا يسمرون وكان عندهم وقت من الفراغ وتزدية الأوقات في السحرات وكان عندهم القوافل تأتي قافلة من الشام وقافله من اليمن بل كان الواحد منهم يرسل غلمانه وخدامه ويذهبون في القافلة خمسمائة بعير مئة بعير أو أكثر وتأتي برزق فذكرهم الله بهذا وثم ذكرهم سبحانه وتعالى بأن أطعمهم هو من الجوع سبحانه وتعالى وأشبعهم وأمنهم من الخوف فما كان الجزاء منهم إلا يؤمنوا بالرسول الله عليه وسلم لقد أتى القرآن المكي على مسار نفوسه مرة بالتخويف مرة بتذكير النعم مرة باستثارة القبيلة فيهم مرة بالتنديم بالأسلام مرة بتبكيتهم وتسفيع آرائهم في اعتقاداتهم الباطلة الأرضية من عبادة الصنم مرة بدعوتهم إلى التوحيد وما في منفضائل وما لهم عند الله لو آمنوا من النعيم المقيم ومن الخير العميم فالقرآن صرف الله فيه القول بالمثل بالقصة بالآية بالترغيب بالترهيب بالجذب بالبيان يعني بالأسلوب الخطابي بالأسلوب الجدلي العلمي فنسأل الله سبحانه وتعالى انفقهنا في هذا الكتاب العظيم ولنا عودة بكم بعد قليل إن شاء الله الآن تجتمع قريش بعدما سمعت بنبوة رسول الله عليه وسلم وبرسالته وبعدما عاشت معه مجالس من الجدل ومجالس من الاخذ والرد ومجالس من اثبات من اقامه الحجه والبرهان عليهم فان الرسول الله عليه الصلاه والسلام من كل طريق يمكن أن ان ان نستجيبوا مرة أن يدعو الواحد منهم على امتراد ويجلس معه ويقنعه مرة يدعو الصلاة عليه السلام الناس فيجتمعون فيلقي عليهم كلمة صلاة عليه السلام مرة يتيم صلاة عليه السلام في مجالسهم وهم يجتمعون فيكف عليهم صلاة عليه السلام ويدعوهم إلى لا إله إلا الله أحيانا يتيمهم في السوق يبيعون ويشترون فيكف على الصلاة عليه السلام لا يترك أو صلاة عليه السلام أي مناسبة او وليمة أو عزيمة أو اجتماع حتى يبين لهم صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ عليهم القرآن مرة يدعوهم ويبين لهم صلى الله عليه وسلم بالحجة والمنطق باللين بالموعظة تأتي بعض الآيات آيات التهديد والوعيد آيات الترغيب احيانا والبشرى فلا بد للداعية إذا أراد أن يدعو إلى فكرته أن يبسط الأساليب وأن يدعو بشتى الأدلة لأن من الناس من تنفع فيها الموعظة ومنهم من ينفع من الجدل الأخذ والعطاء والحوار او الجدل العلمي بالتي يحسن ومنهم من يستثير اسلوب الخطاب ومنهم من يريد التقرير العلمي الهادي إلى غير ذلك منهم من يتأتي بضرب المهل أيضا في الناس شرائح يتأثرون بالقصة وبالرواية ونحو ذلك فالقرآن حفل بذلك كله فيه القصة والمثل والشاهد والسلوب يعني والسلوب الجدل العقلي والجدل العلمي والخطابي استثارة العاطفة مخاطبة العقل هذه كلها في القرآن الآن هنا مشهد كفار قراش قالوا نريد نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم نسأله عن ربه ينسب لنا ربه هذا هو يدعونا إلى اله واحد يقول أجعل الآلهة إله واحدة هم يعبدون آلهة كثيرة 360 صنم حول الكعبة يقول نريد يختصر كله في إله واحد انما الله اله واحد الله لا يستحق الاله الا الله ان إلا الله لا عبد الله لا يسال فيما يستطاع عليه المس الا الله ولا يستعان الله اله واحد ما لكم من اله غيره فهم يريدون الان تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم فاتوا وصلوا اليه كل يوم ياتون ب بفيريه كل يوم ياتون باكتراح. يقول فضلوا فليس تصلون سبيلا يحكمون عليه بحكم صلى الله عليه وسلم ولما يعني الله سبحانه وتخذ لهم أخذ يضطربون في الأقوال فهم يثبتوا على حال مرة يقولوا شاعر قالوا لا لا ما هو شاعر لأن شاعر كان سردنا من القصائد العربي وما يحفظ الشاعر أصلا وما عرفناه بالشاعر في الأربعين لكن يقولون ساحر آتوا بالساحر تركوا جلسوا فترة على أنه ساحر قالوا لا لو كان ساحر كان سحر بعضنا وكان له من علامات يعني من, من وسائل السحرة ونحن نعلم في السحرة بعضهم مثل وليد مغيره قل ليس بسحر في أول قالوا كاهن قال لا الكاهن له صفات أخرى ثم يعودون فيضطربون فظلوا فلاستطيعون سبيلا فهنا يأتون في هذا المجلس فيقول يا محمد انسب لنا ربك وفي بعض الألفاظ عن أحمد وغيره قالوا أمن خشبن هو يعني في ذاته سبحانه وتعالى الله عن ذلك أو من, من حديد أو من ذهب أو من فضة ثم يقول في السؤال من أي القبائل هذا الرب الذي تدعو إليه من أصله من القبائل يعني أبوه جده من أي القبائل هو من قراش أول ولا من مزينة ولا من جهينة ولا من هذيل ولا من ثقيف رسول الله سلم سكت وأصل هذا الحديث عند أحمد في المسند حديثه بي ابن كعب لما سألوا يقول انسب لنا ربك وفي اليوم الثاني يأتي جبريل الجواب من عند الواحد الأحد بسورة مدح في الواحد الأحد ذكر الله سبحانه وتعالى تعريف بالواحد الأحد من هو الله هذه السورة على في النطق قليلة الحروف والآيات عظيمة الأجر عظيمة الأثر كبيرة المعاني مقدسة هذه السورة ثلث القرآن هذه السورة تقرأ مع المعوذات ثلاثا ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت هذه السورة قرأها صحابي حتى أصبح يردد ما يحفظ اللهي يعني بعض أسلم للتو فما حفظه كذلك فما وجد في الليل وردد اللهي فلما أصبحوا أخبروا رسول الله عليه وسلم كأنهم تقالوا قالوا والله حك قال رسول الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعجل ثلث القرآن هذه السورة كان يقراها صحابي من الأنصار إذا صلى بقومه يقرأ, يقرأ بسورة ثم يختم بها قال له قومه إما تفتفي بالإخلاص في كل ركعة أو تكتبي بالصورة الأخرى قال لا إن في أصفة الرحمن أنا أحب أن أكره في كل ركعة إن تقبلون إمام فبهو نعمة وإلا عن إمام آخر فأخبر رسول الله رسوله قال سلوه لماذا يكرهه قال في أصفة الرحمن وأنا أحب أن أكرهها قال اخبروه أن الله يحبه جاء صحابي آخر قيل هو قيل غيره قال سلوه لماذا يكره في كل ركعة فسألوه. قال لأن يحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة حبك لقوله الله أدخلك الجنة ما في أجمل من هذه السورة ولا, ولا أقوى تأثيرا لأن مدح في في الفي القرآن لأن توحيد كلها في أسمائه والصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى وفي وحدانيته فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقرأها دائما صح بعض العلماء وصح الألباني هذا الحديث من قرأ عشر مرات بنا له الله بيثا في الجنة أنا أعرف من يقرأ أكثر مئة مرة ومن من يقرأ إلى مئتين إلى فهنيئا لا إذا قرأت ثلاث مرات كأنك ختمت القرآن ختمة فيها من البركة وفيها من الثلال الله سبحانه, سبحانه وتعالى وفيها من التقديس وبإذن الواحد الأحد تطرد الوسوأس حتى إن, أن بعض العلماء يقول إن من أصيبه بشك في المعتقد فعليه أن يكرر قل هو الله أحد ومن أصيب بالوسوأس فعليه أن يكثر وإذ من كرات قل هو الله أحد ومن يعني هاجس الهم والخوف فعليه أن يكثر من كرات قل هو الله أحد اقرأوها أكثر من من تلوتها رددوها في مجالسكم علموها أبنائكم أوتروا بها أكثر من, من, من, من تلوتها صباحا ومساء وقبل النوم قل هو الله أحد يا رسول الله قل لقومك قل لهؤلاء المشركين الذين يسألون عن نسب الله من هو الله قل هو أحد أحد في ذاته أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في أفعاره لا يشابه أحد ليس كمثل شيء وهو السمع البصير لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه لا يمثل ولا يشبه ولا يعطل صاطر صفاته ولا يكيف سبحانه وتعالى فهو أحد فرد صمد لم يرد ولم يرد قال أحد هذا الأسوة يدعو إلى إله واحد لا تشرك به شيئا تعبد الله تقصد الله تتوجه بعبوديتك إلى أحد إله واحد إنما الله إله واحد قال قل هو الله أحد الله الصمد وأنظر إلى كلمة الله التي أعرف المعارف وهو الإسم الجليل والراجح أنه الاسم الأعظم الذي لم يتسمى به إلا الله حتى يقول هل تعلم أنه سمية لا يسمى أحد ولا يشعبه أحد ولم يتسمى باسمه أحد الله الصمد فالله صمد الصمد قال من تكامل سؤدده وعلى شرفه وعظم قدره فيسمى صمد وكانت العرب هذا القرآن بلغة العرب كانت العرب تقول للسيد الكبير عندهم الجواد الذي يبرغ النهاية في الشرف والرفع صمد حتى يقول ألا صبح الناعي بعمر, أسد بعمر بن مسعود وبالسيد بخير ألا صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد يعني الصمد الذي, الذي عظم شرفه وعظم فخره وعظم مجده فالله والصمد وحده الذي عظم شرفه سبحانه وتعالى جده وتقدست باته سبحانه وله العظم والجبروت والصمد الذي تصمد إليه الكائنات يعني تقصده الكائنات المخلوقات باختلاف الحاجات وتعدد النغمات واختلاف اللهجات وتبائل اللغات فيعطى الجميع ويمنح الجميع يقصده كل يعني سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يسأله المريض الشفاء والمبتلى العافية والجاء الطعام والذليل النصر يسأله المحبوس أن ينطلق يسأله الضال أن يعود وأن يهتدي يسأله الشاك يسألوا علما يسأله أهل الحاجات يسألونه الذرية يسألونه الرزق يسألونه النجاح يسألونه النصر والتأييد يسألونه المغفرة يعطي الجميع ويمنح الجميع ويتحدى الجميع يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد فاسألوني فعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر فهو صمد تصمد إليه الكائنات تسأله كل الحاجات فيعطي سبح ويمنح جل في علاه ولا ينقص مما في يمينه إلا كما ينقص المخط إذا ودخل البحر يقول كله يوم هو في الشان قال يغني فقيرا يعافي مبتلى يشافي مريضا يخلع يعزل يولي يملك هذا يخلع هذا يعطي هذا يملع هذا يعافي هذا يمرض هذا يكرب هذا يبعد هذا يهدي هذا يضل هذا كل يوم هو في شان صمد أيضا هو الغني سبحانه وتعالى عما سواه بل الخليطة محتاجة إليه سبحانه وتعالى وكل مخلوق يسألونه جل في علاه هذا من صمدية سبحانه وتعالى والصمد هو القوي والصمد هو الكامل في كل صفة الجليل سبحانه وتعالى وقد شرحه بل شرحه بعض الائمه في 60 صفحه وهذه من اعظم مدح له جل في علاه ولهذا عظم قدر هذه الصوره حتى قال سبحانه وتعالى قل والله الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد اي ليس له سبحانه وتعالى ذريه ولم ينس سبحانه من ابوين ليس له صاحبه ليس له ابناء ليس له بنات الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ليس في حاجة الأولاد وليس في حاجة الصاحبة التي هي الزوجة ولم يأتي من أب سبحانه وتعالى ولا من أم فهو أحد فرد صمت هذا تعريف به سبحانه وتعالى لعباده وهذه السورة جواب لمن قال انشب ربك فالله سبحانه وتعالى جل في علاه لم يلد ولم يولد حتى قال بعض المفسرين من السلف لم يلد فيورث ولم يولد فيورث يعني لا لم يلد فيورث ولم يولد فيرف سبحانه وتعالى من والدي جل في علاه لا إله إنه فليس له شريك وليس له ند وليس له ضد وليس له ولد وليس له صاحبة وليس له والد وليس له أم تعالى الله في علوه سبحانه وتعالى هذا إله جل في علاه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلا يجوز أن يمثل الله بأحد من خلقه ولا أن يمثّل أحد خلق بالله عز وجل حتى يقول عِمَّةِ السَّلفِ ليس في ذات شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته ولا تش standby صفات المخلوقين ولا تش standby صفات المخلوقين صفات الله و لذلك لا يجوز أن يشبّه الله سبحانه وتع بالمخلوق ولا المخلوق بالله ولا يمثل سبحانه وتعالى و أيضًا لا يجوز أن تعطّل صفاته بل يقطع يوصف بما وصّف به نفسه, نفسه سبحانه وتعالى وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصف في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص إذا, إذا أخبر سبحانه وتعالى أن له علم أثبتنا العلم كما يليق بجلاله أثبت له سبحانه وتسمع بصر أو يد كما ثبت لا نزيد ولا ننقص ولا نحرف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ليس كمثل شعر وهو استمع البصير بل نقف على ما عليه الوحي كتابا وسنة ونقول آمنا وسلمنا وأطعنا وتعبدنا ربنا بما أنزل علينا لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد ليس له شريك وليس له شبيه وليس له مكافئ مساوي له سبحانه وتعالى لو كان فيه آلهة إلا الله لفشدة ولو كان في الكون إله غير الله سبحانه مع الله لا لكان هناك غلب وكان هناك سراع بل الله سبحانه وتفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصريف فهو المستحق للهية هو الذي خلق سبحانه وتعالى ورزق كيف ينازع في ألوهيته سبحانه وتعالى في حكمه وهو جل في علاه الذي, الذي خلق الكون وحده ورزق البنية وصورهم وأبدع خلقهم سبحانه وتعالى وتكفل برزقهم فحقه أن يعبد ولذلك ويفصل الله رسول بحق الع... حق الله على العبيد وحق العبيد عن الله كما في حديث معاذ المشهور في الصحيح الذي هو اصل من اصول المله قل ما حق الله على العباد قال ما ادري الله ورسول علم يا رسول الله قال حق الله على العباد ان ولا يشركوا بشيء اتدري ما حق العبيد على الله والعباد على الله اذا ذلك قال الله ورسوله عليه قال في هذه الا يعذبهم هذا مختصر رساله وهي كامله في هذه السوره العظيمه التي سارت ثلث في القرآن فهنيئا لمن قرأها وتدبرها وعمل بمكتظاها وآمن بمجلونها وويل ثم ويل لمن كفر بها أو شك فيها أو أعرض عنها أم أو لم يسلم لمعانيها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتلو حق تلاوتها الآن من المشاهد المشركين مع رسول الله عليه وسلم من جدلهم وتحديهم وإعراضهم وتعجيزهم مشهد لأحدهم بل هو من عتاولتهم ومن ساداتهم العاصر بالويل أبو عمر بالعاصر دهية العرب هذا كان يلبس الحرير والديباج كان غنيا من بني سهم هو أتى يريد يتحدى وأتى يريد يظهر ذكائه فمر بالمقبرة وأخذ عظم باليا قديما عظم إنسان متفتفت وأتى وجلس أمام رسول الله عليه وسلم طبعا من المسائل التي ما هضموها ولا آمنوا بها مسألة البعث بعد الموت يرون هذه الحياة تنتهي وأنه ما هناك بعث ولا يوم آخر لم يؤمنوا به هذه بعد قضية التوحيد أيضا يدخلون مع رسول الله عليه وسلم في مسألة جدلية أخرى يدخلون في مسألة يعني لا يؤمنون بها ويمسألة اليوم الآخر لا يرون في بعث ولا يرون أن فيه نشور ولا يرون أن فيه محاسبه ولا جنة ولا نار يأتي الآن يرى أنه تحدى وأنه أتى بقضية معجزة وأنه أتى بقضية كبرى وإشكالية لا يمكن أن يحلها الرسول الله عليه وسلم وأتى وترك الرسول الله عليه وسلم حتى جلس فجلس أمامه ثم فتفة العظم هذا العاصر العظم البالي المفتفة النخر وينفخه أمام الرسول الله عليه وسلم قال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا بعد بعدما يميته يعني يخرجه مرة ثانية يعيده فالجواب إما نعم أو قال رسول الله نعم ويدخلك النار نعم ويدخلك النار نعم يحيي الله هذا العظم البالي وأنت يدخلك نار جهنم ما دام أنك وصلت هذا الجواب من القرآن الآن في يد رسول الله عليه وسلم سلاح القرآن وزاد القرآن وعدة القرآن والبراهين التي معه قد كنا قبل أن رسول الله عليه وسلم لم يبعث من مذكرات وليس عنده رسول الله عليه وسلم تعليف رسول الله عليه وسلم ما يرجع إلى بيته فيكتب أفكار فيما يقراره على الناس أو يحظر لمحاضرات إسلامية أو يقدر عنده كتاب ووحي من عند الله عز يؤمر أن يقول كذا وأن يرد كذا وأن يجيب بكذا يسأل أحيانا بعض الأسئلة فلا يجيب حتى يأتي جبريل فيخبره بالجواب فيجيب مثل ما مر مع النسير صلى الله عليه وسلم فيبقى عليه الصلاة والسلام الى ان يتيه الوحي بقوله الله احد ويسأل عن الروح ويبقى صلى الله عليه وسلم فيأتي جبريل قل الرح من امر ربي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى ولن يكن عليه الصلاة والسلام هو يأتي من نفسه بمسال يدخلها بغير الوحي ليس عليه الصلاة والسلام على تريك العلماء او الفلاسفة او الفقهاء رسول معصوم نبي يتلقى الوحي من عند ربه سبحانه وتعالى فيقول كما أمره ربه لا يتقدم إلا إذا قدمه ربه ولا يتوقف ولا, ولا يتأخر إلا بأمر من الله وبإذن من الله وكلما سأله مسألة أعادها إلى الله فيفتيها الله سبحانه وتعالى حتى في الأحكام الشرعية في حتى في العهد المدني لما أتى صلى الله عليه وسلم يحكم على الناس أتت الأحكام الشرعية من عند الله إلى درجة أن خوله بنت العهد الصامت لما أتت تجادر رسول عليه الصلاة والسلام في زوجها قال سبحانه وتعالى لقد الله قول التي تجادرك في زوجها وأفته ربه في الظهار وفي مساء الكثيرة تأتي الفتوى بل كل الشريعة من عند الله وحي نوحى فهنا نزل الوحي عن هذه تحدث عن قصة العاصب الوال هذا المتكبر المعرض الذي أتها بالعظم ونسيه خلقه نسي ذاته نسي من إن أتى قال سبحانه وضرب لنا مثلا ولم يسمه استخفافا واستجهالا له فهو نكره وسوف يذهب وقد ذهب وهو أسر القتل في بدر قتله علي بن عبدالطالب كما في السير لأنه حاد الله وحارب الدين وخرج يقاتل رسول الله عليه وسلم وخرج من عن عن الناس وخرج يريد أن يعطل هذا الفتح الجديد وهذا وهذا الخير العامل والبركة التي أثت من الله سبحانه وتعالى فكان حقه أن يلقى حتفة وبالفل لقي حتفة وذهب في الخانة المنسية وذهب إلى حيث ألقت رحلة أم مقشعني ولم يسطر اسمه في القرآن بل قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا هذا المجهول هذا النكر عتى يضرب لله الأمثال ألي الله يضرب الأمثال الخالق سبحانه وتعالى المتصلف في الكون القدير جل في علاء يضرب الأمثال ونسي خلقه يا أخي من تفكر في خلقه تفكر في عالم آخر يتفكر في كون ب... أنت في كون داخلك كون وفي أنفسكم أفلا تبصرون في, كل... في... في... في سمعك في بصلك في فؤادك في حركاتك في شفتيك في تفكيرك في, في... في طريقة أخذك و... ومورستك للحياة آيات بينات تدل على عظمة البالي وعلى بديع خلقه قل وضربنا مثلا ونسي خلقه أنت لا تظهر بالأمثال أن تفكر في خلقه أن تفكر في كيانة أنت ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين إذا أصبحت بالية وأصبحت نخيرة تفتت من يعيدها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي أنشأها من العدم قادر على إعادتها وهذا أهول أسهل لأنه سبحانه وتعالى لما خلقها من العدم لم يكن لها أصل مادة ولم يكن لها أصل أنصر فالله يقول هل أثعى الإنساني حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما كان عنده أصل العنصر المادة الموجودة لكن الآن لما أصبحت موجودة المادة ثم فنيت وبقي بعضه كان أسهل وهو أهون عليه أهون أن يبعث من العظم الموجود أهون من أن يخلق من العدم فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه أول مرة الذي خلق هذه العظامة الذي أنشأ الإنسان من, من عالم العدم ولذلك ترى من النظريات الخاطئة علميا قال المادة لا تفنى ولا تستحدث بل هي تستحدث وتفنى يفنيها الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك ولا وجهه وهناك أيضا شيء وصل إليه العلم وقد صح قول الرسول الله عليه السلام في السحر البخاري كل شيء في الإنسان يفنى إلا عجب الذنب عجب الذنب مادة صغيرة وحبة صغيرة كحبة السمسم في آخر يعني فكار الظهر هذه تبقى وهذا أثبت العلم الآن حتى أحد علماء المسلمين الآن معاصرين يقول توصل وألف هذا الدكتور والطبيب الكندي ألف كتابا في عجب الذنب وجاء بالصورة يقول أنه قد ثبت علميا أن المعامل لم تستطع أن تسحق هذه المادة الصغيرة والحبة الصغيرة التي مثل حبة السمسم ما تستطيع يعني جربوا النار جربوا مثل وسائل السحق وسائل الإتلاف الإبادة ما استطعت لها فأقول أحد العلماء من الحكماء فجلست معه وأخبرته للرسول الله عليه السلام قال ذلك قبل 14 قرنة يقول إن هذا انبهر وإنه في طريقه لأن يسرم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى فهنا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظامه هو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فهنا إثبات البعث يعني من الأيام الأولى والعهد المكي كانت الله عليه وسلم يقرر لهم المسائل الكبرى في الدين ولذلك المرحلة المكية التي عاشت الله عليه وسلم مع المشركين كانت بيان عن أصول المعتقد لم يكن هناك أحكام لم يتكلم لهم صلى الله عليه وسلم في, في الزنا ولم يتكلم لهم في الربا ولم يتكلم لهم في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحظانة ولا في البيع ولا في الشراء ولا في الاجارة ولا في انوع المعاملات كان صلى الله عليه وسلم يقرر لهم قولوا لا اله الى الله يقرر لهم الايمان بالله يقرر لهم الرسالة النبوة يقرر لهم البعث بعد الموت اليوم الاخر فكان صلى الله عليه وسلم في عشر سنوات في مكة في الفجر الجديد ولذلك حارسنا في الفجر الجديد ان يكون في العهد المكي في القرآن كان يقرر لهم صلى الله عليه وسلم هذه المعاني ويرصها في اذهانهم ويأتيهم بكل طريقة من مختلف الأساليب كما قلنا لكم مرة يقف خطيب من يدعون بذلك مرة يتلوهم عليهم القرآن وأساليب القرآن في إثبات مثلا التوحيد وإثبات اليوم الآخر مرة تجد المجادلة العقلية التمزل مع الخصف مرة بسلوب الخطاب الذي يستجيش العاطفة مرة بأمثال يسوقها سبحانه وتعالى مرة بالخطاب المباسر زعم الذين كفر اللي يبعثوا قل بله وربي لسبعة مرة بضرب قصة فأنت تكره القصة وتدخل فيها وإذا القصة تقودك إلى إثبات الحقائق والبراهين على هذا المبدأ الذي دعا إليه رسول الله عليه وسلم من التوحيد واليوم الآخر فمرة في التحدث في الكون وعظمة الله في الكون وإذاك تسبح في في هذا العالم وتقرأ هذا الكتاب المفتوح وإذاك تدلك أن تأخذ تضع على كل آية وكل مشهد وكل موقف وكل خلق في الآفاق فتدلك فتدل الجميع على توحيد الباري وعلى أنه خالق يستاهل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى وأن يؤله وحده جل في علاه فهذه من المشاهد التي عاشها صلى الله عليه وسلم في ذاك العهد, العهد المكي وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتح كان صابر محتسما لم, لم يدخل رسول الله عليه وسلم في دعوتي مسألة في مسألة كان يأخذ مسألة مسألة ويكررها ولذلك أؤكد على إخواني من طالبة العلم والعلماء والدعاء أن يرسخوا المعلومة وأن يكرروها لأن بعض الآن الكتاب يقول أنكم تكررون الكلام في القنوات وفي الدروس وفي المحاضرات قول يا أخي نحن ما عندنا مواد جديدة نتيبة أو المضاعث عندنا نحن هذه الشريعة عندنا الكتاب إذا انتهينا من سورة الناس رجعنا لسورة الفاتحة لا بد أن نكرر المعلومة في عدة أساليب من أساليب القصة من أساليب المثل الأسلوب الخطابي الموعظة الجدل الحوار ولذلك أقول إن على طلبة العلم والدعاء أن لا ينصتوا لهذه الأقوال التي تقول أكثرتم أو كررتم بل أران يبدئوا ويعيدوا في دعوتهم وإمامهم في ذلك رسول هدى صلى الله عليه وسلم فإنه مكث عشر سنوات في مكة ليلا ونهارا لم يدخل مسائل الأحكام ولا مسائل التشريع ولا مسائل الفكه ولا الفتية كان يحدث الناس عن الأصل قولوا لا إله إلا الله يبدأ في ذلك ويعيد عليه الصلاة والسلام ويدخل المجالس ويحاول الأفراد والجماعات في الأسواق في الأندية في الأماكن العامة في الطرقات كلما سمع بوافد من العرب وفد وقف معه وهذا صاحب الدعوة دائما يكون عنده يعني نفس وثابة وهمة عالية وصبر وجلد وعلى حملة الحق أيضا أن يقدموا الحق في عدة أساليب فإن الحق إذا عرض في أساليب وفي طرق شتى ومتعددة لأن الناس شرائح ومواهب وقدرات والناس استعدادات من الناس من يعجبه القصة فتجد سورة يوسف ويتسوقك وفيها من بيان الوحدانية وبيان عظمة الباري وبيان حفظه ورعايته ومترئ رواد القصة توحيدا وتعظيما لله وعبودية له منها مثلا السلوب ذكر النعم في الرحمن أسلوب ذكر الآخرة والتخويض كالواقعة يعني الأسلوب الجزم كجوز عمة فيه من الحقائق في, في, في السور القصيرة الحقائق المتتابعة والمفاهيم المرصغة في أسلوب القسم أسلوب المثل أسلوب كما قلت لكم الأسلوب العاطف الذي يستجيش العواطف النفس تكرار الكلمات مثلاً فيه مخاطبة العقلاء بذلك لأن فيه موعظة حسنة ادعو إلى سبيرك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بلتي أحسن فقصدي من هذا أن علينا أن لا نقحم المسائل بعضها على بعض وعلينا أن نحتجي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصبر في المثابرة في الاستمرار وفي ترسيخ المعلومة عند السامعين نقول للأخ الذي تضجر من التكرار يا أخي الناس شرايح الناس ملايين ممليئة الآن في الأرض ومن من لفه معذور يعني نحن لا نجبر أحد أن يستمع وينصت لكل الدعاء وطلبة العلم هو له حرية التصرف لكن لكنه لو يعلم أن من الناس أصلا من لم يسمع هذا الحديث إلا أول مرة ومنهم من لم يفهم أصلا إلا من عاش المرة أو عشرين مرة لا بد أن تفهمه وتبسط له العبارة وتكرر له الموعظة وتخبر ذلك لأن قضية الكبرى ترى قضية الإسلام قضية رفع تقديم هذا القرآن للعالمين وشرح آيات الله البينة للناس مع ماذا؟ مع الامتثال ما استطعنا نعرف أننا بشر نعرف أننا مقصرون نعرف لا ندعي أن نبرئون من الذنب والخطيئة والتقصير لكن يعلم الله سبحانه وتعالى أن نجتهد كل اجتهاد في أن ننصر الدين وأن نقدم الدين بصورة مشركة بصورة واضحة بصورة مقبولة بصورة جميلة أمام التهوئة يعني التشويه الذي يمارسه بعض الناس في الناس طائفتين طائفة تشدد وتغلو حتى تشوه الدين طائفة تتحلل, تتحلل من الدين وتتنكر للدين لا لا بد أن يقدم هذا الدين كما قدمه رسول هدى صلى الله عليه وسلم في شخصه في قوله في تعامله حتى ما رب ربه ترى في عهد المكي أمام صراع الجاهلية وتغيان أهل الكفر يقول وإنك لعلى خلق عظيم فلابد أن يصبر الإنسان يصبر الأذى ولابد أن يقدم الحقائق الناصعة ولابد أن يدعو إلى التوحيد رسول الله عليه وسلم بالمناسبة لم يدعو إلى مذهب سياسي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو لإنشاء دولة ولم يدعو لجمع مال يدعو للتوحيد أن يعبدوا الله يخبر الناس أن الله بعثه أن يعبد الله وحده ثم بعد ذلك يأتثأت المشاريع إذا استطاعوا المسلمون في وقد استطاعوا في حياتهم وتاريخهم السياسي أنشئوا دول تحكم بالكتاب والسنة مثل في بغداد بين العباس وفي دمشق بين أمية وفلندلس بين أمية وغيرهم مثل المرابطين والموحدين وغيرهم دول الإسلام ثم بإمكان أن تأتي مشاريع أخرى لكن المقصد أن يعبد الله وحده أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يجدنا ثباتا وتوفيقا وهداية ورشدا وانشددنا وان, وأن توفانا وهو راضا عنا والى اللقاء والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته بالله فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Shabbat مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ